وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَحَمَلُوا تروا به ثمنا قليلا فديس ما يشترون لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون وَنَنْى أَنْ يُحْمَدُ بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ لَّيِيمٌ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآخر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 ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل نقد خزيت ومال غالبين من عصر ربنا إننا سمعنا مناديا أن ينادي لليمان أنا آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا